سلام الله من المختار على ظنوة حيدر الكرار أنا خادم إليك ورجوج أريد أنضم إلى الأنصار يستأذن من زينب يقل لله يا أبو الحسني أن وصاني أنا مذخور لها اليوم واما حسين وصدني أخذ بشابي من لدمهم وخليني أسر قلبي وقلبه حسين في الكفة نادت زينب ومنات دمع سايل على الخدين إن تعمي ما أخادم إلي ولا العزيز حسين أي أريد أسألك يا عمي يا عمي أبوي أشقال في صفين صحيح حسين وانصاراء منهم تنقصف لعماء بسمح الشطر أولي وصاك الأبو حيدار وني وصدني الزهرى وقالت لي أخو جحسيا قبلي قلبه نحرى وخاف النحر يتهبار ويدوسون على صدراء إذا عندك حجي قولي يا عم بجاح حامل جاء با ويلا سمع منا انادا حبيبه ومدمع سايل يا زينب عندك اخبار حبي سمع حديث محزنه وقال لها حبيب ومدمع يا زينب قلت عندي اخبار ما تنسمح لو تنقال شنوها الاخبار حيرتنا يا حبيب تقبيلت الى قلباء اثر لمثلة ولنعام تقبيلك إلى كلبه أثر لمثل ذول وتقبيلك إلى نحره أثر لسيوف هل أشرح